ريد توكل ها الشدة تحضر لي الشدة تحضر يا خدر ريد توكل ها الشدة شبلك اكبر الحشدة. للشدة تحضر يا حيدر. للشدة. بارك الله بك. رتك الحشدة. للشدة تحضر يا حيدر. خوتك خوتك بارك الله بي. ريتك العشّت شبلك قبالي ببيع شبلك جبال ذهب وانا محتاره واصيح وانا ريتك العشّت احذر لي ليدموا قوي عموم واهل وهي حنايا بالحجير اتمه وحراره Hi ya rawan hayi barakallahu subhanallahi uritak alhashid mishda tahdar ya hayda ليش uritak alhash صوتك بارك الله فيك اللي شدت الحاضر ركيتك هاي شيبلك قبالي نبيه الشيف لك قبابه وانا واصيح و... الله يقضي حوائجكم رتك لهالشدة احضار. رتك كيف? اغاش ممنون. ممنون وخادم شاعر اهل البيت جابر الكاضي. هذا لي للدموح وهمومي وآلم. السان ايتام وحارم لا ذلم خالق لا و ازل أو الطا اوري جال اعر ما الدم هسال اخيام اللي عام خيام اللي على بضله اوحي الله بيك بالعضم قلبي جريح بالظام قلب جائر وانا محتاره مرصب ريتا كل مرصب بو يامي لمصابه الماجاري الروس قطعه وجسد اقل وعن Quan me جاي له وذاه له هو ديم يا حالي احياك يا حالي <تصفيق> على الكراوه يا على حاله امذابع يستحوان تحضر ايت بويا ما عديت يا حمل جور الجام و ايتام لا عت ويا ما قند قلب يا حامل الغروب اي شام اي شام لا عيت اخيلك بارقات ثاروب او من ثيل دم عايش حد دائم الصوب نور غاب حب المصاب را يا الله بذا ارفع إليك بارب الحارب دعثت خيول الكتايب لك هي جاوبي دعثت خيول الكتايب اتىت اخيو فيك اوال جسم بسم سبيح وانا وانا ردت كل هالشده ممنون وخادم بومه عندي جالو يخم الغروب الجام ويتشم لاخ تخم يا الحال جالو اقبال الله صاحي لك بارقات نور او ميثل داب عايش حديد قار دا ست خيول الكتايب طاح الاكبر بالحرايب قوات قوات الجاهم نبارك الله دا ست خيول الكتايب بالدم سبيح وانا محتاره واصيح وانا لا فيا مستك الشده تحظى ريت عاكر لله قلبيك يا الشام عيت ابخاميت اوجد عيت ابحاميت اميم خلا ناب مصابه من طفى ومن طفى بارك الله بويا خلاني بمصابه بويا خلاني مصابه ان هاوي اقع سارطح الله يوفقكم ردك الهي الشدة يا حضار. خادم وممنون. أبوي خمس حمد لالي جيمة حظم وفراقي وضيمة وخافي جزاق من شيفت جزاق الغبر الصيراق الزاميت قلبي وخيفيت لا قلبي يقاق شامقيت بخيميت تا اوجدت ايت بحاميتي امين طيفا شمعات جابو يا خلانه بموس هي صوتك صوتك ويا خلانه أبو يا أخي أنهض وأحسر وطيح أنهض وأحسر و... وأنا محترح رتكلها الشدة أحضار احار لي لا خطارد مويتيل اصرخ اناك يا حمذ خير بعد حرام ضالنا واي بدار غرب لاموحى مولا كفيل هو الجمار على هار بحلق ويلي كيف نامنا المدينه ولي يا ابويا يا ويلي كيف من المدينه يا ويلي كيف نامنا فانا حاس جثه اريتك قادم ممنون بالخدمهات احزن ليا لخطا روا دموعي تسيل اصرخ يا اقامد شي بعد حرم والله لا وي جامي وحيل ابدا ارغر بلا موحه ويا ولاكفيل عن لا حر ابحال ما حظ هو اللي يا بو ينوي من المدينه والكف ما شاء الله ولي يا بو ينوي انا ويلي والكفالنا من المدينه <تصفيق> عنا هر جسم طريح <تصفيق> عارنا حار وانا محتار واصري وانا يا <تصفيق> الله مَرَّ عَلَيَّ نَهْرُ الرِّمْحِ شِبْقُ طُفُ يا رَبُّ الْحَمْ لَا أُرِيدُ سُقَيَّ النَّيْلَاتِ شُ أَهْجَمَتْ لَحْزَانُ غَارَتِ او غطيح جسمي يا خي داربي السيو احي ينطح شاح او صوتي صاح وجنا راح مين عقب مع دم هدى السماثيل خلع علي جسمه ما ينعقب ما تعال دمى او ما بوجه مفصل فاح التاكي العاشد على الت اللي وقف قدامي بلا ما ولو ما على السلو قفات ويتحشي من المظلو تصيح انحب من المصرع يا اخو يا وجوم عقوب عينك يا ابو الامة ولاتنا القوم هوب الدمعه تسحيوني اليمني حن ما وسوم قادم جابر كاظمي على الدال اليوم قفيت ويت مظلوم تطيحنا ح من المصلى يا خويا وقو اقوب عينك يا بولي امه ولفنا لقوم او بدمغة في قيون المحن مرسوم لو يلبعدك عديل وتشوف اقندك حل اقوم ادريك خواسك من جوم الخيل يا خو يا وتد ريح المجبين علينا الليل بارك الله بك يا خو يا وتد ريح المجبين علينا الليل الليل نقضب مني الحظ المعلوم خيامي يا حسي بني رأى الحرق خواتك يا يلقوم تلبو بالخالي جمع واطفال اسح القوحي او دروبيل معارا علينا ممنون خاتم خيامي خسيا بني رأى الحرقه خواتك se kip no bo yè go se le bo Eu berele Jempat sewa go a ولتنا القوم باطرنا امر يا حسين ايتامي وحرام لنطيق الوجه يحلاوي ما تقل لي يا بولي امي تشوف الغير بخيامي عارك الله بيك يا منا النار وي الاجزاء اذ بالحمه ولت نلقم هبصرنا بامور يا حسين ها ايت اما تقل لي يا ابو الامة اشتشوف الغيب هي من النار اويل اجتاعد بالخام تنيا تكور دحشمك يا ابن حامل جع عفيت هالعي لا ما بيلي سالي بو لنا احد اللي جرى غلي يا خويا وصار ولا تنال قوم او انت طلعتوا ولاتنا الجوم وانتو قلت ترب نوم زلزل زل العالم مصابك يا واحد زلزل زل زل. يا جريح ويا ذبح ويا شهيد احمى والله يا ابن المصطفي جرح كلب جبود ما يحصلش فيه مشعل مصابك فلا ساعة انطفه وبحشل اتلى من المحشر مرحوم عبود غفوة سيدي ننتك ابن المرتضى وبجما هو ببا ما ينجمور فقدك غاوي لا وحج عظامك المخرظه بالحوافر ما لم طابك نهي سيدي سعيدين نساك هاي حادث ومحال سعيدين نساك هاي حادث ومحال ونسيل البلعش وورد الزلال لا جسمك تاع وحلال رمال حزنك بك اليوم لن يصبح جديد سيدي سيدي يا قسيا ليرضيك الدم لا وحق طفلك ونحرك ويرضيلي سيدي عالرم خراسك ميرتبيع ولبن مرجع ليسا يروحي ويأتي سيدي يا أخسي أن تفدعك سيدي يا أخسي أن تفدعك والدهر والليالي لظرم والصدق سيدي من ريحت فتر الحرم راح وما سواك الهن ولي وغيرك عمي سيدي سيدي سيدي دايدي من غارت عليا هي من الخير اللي اكبر غالي يا بالحمى يد رسول الله اللي كان جسمك عرفه ودمك يسقي اللي جان جاي اسمك عزا وذمك يسير وعلى رمح راسك يا مخزوزي